على توفيقه وإحسانه وامتنانه سبحانه وتعالى ونحمده جل وعلا على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأعظم نعمة من الله جل وعلا بها علينا نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية إلى القرآن وأن جعلنا وإياكم معشر الاخوه الكرام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم التي هي خير الأمم فنحمد الله جل وعلا على هذه النعم المتوالية المتتالية علينا جميعا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هذه الليلة مكان تكون معنا أو يكون معنا تفسير لسوره مريم فنواصل معا شرح مكان مكان تفسير هذه الصورة نواصل معا شرح الأربعين النووية بحول الله جل وعلا ففي هذه الليلة معنا الحديث الرابع والعشرون كنا قد وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرون والحديث الرابع والعشرون هو حديث أبي ذر حديث عظيم حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وهذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى قد مر معنا إخواني الكرام فيما سبق حديث لأبي ذر كما رواها الإمام النووي رحمه الله تعالى يحيى بن شرف النووي وهذا الحديث ما رقمه من يذكر حديث الثامن عشر عن ابي ذر جندب بن جناده وابي عبد الرحمن قال معاذ الجبل جبل الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحها وخالق الناس بخلق حسن فهذا حديث رواه هذا الصحابي الجليل أبو ذر واتق الله حيثما كنت هو عند الإمام الترمذي رحمه الله تعالى وقد حسنه العلماء وحديث حسن صحيح حديث حسن صحيح وأبو ذر رضي الله عنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مرت معنا أظن ترجمه هذا الصحابي وأبو ذر الغفاري رضي الله عنه المشهور كما ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى أن اسمه جندب بن جناده جندب بن جونادة نقيس بن, بن عمرو بن مليل بن صعير بن حرام بن عفان وقد ذكر الأئمة الأعلام كالذهبي رحمه الله تعالى في السير أنه أحد السابقين الأولين أبو ذر وأبو ذر من نجبائي من نجباء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وقيل أنه خامس خمسه الذين دخلوا في الإسلام من الخمسه الأوائل الذين دخلوا في الإسلام ثم بعد ذلك رجع إلى قومه رجع إلى قومه فأقام عند قومه بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك هاجر إليه هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولازم النبي عليه الصلاه والسلام وجاهد مع النبي عليه الصلاه والسلام كان ابو ذر رضي الله عنه عالما زاهدا صادقا ذو علم وصدق وحلم وعمل قوالا بالحق لا تاخذه في الله لومة لائم وكان يفتي في خلافة ببكر بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه عن الصحابه اجمعين وسيرته معروفة مشهورة كما لعله مر معنا بعضها يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى يحيى بن شرف في الحديث الرابع والعشرون قال عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي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 كما قلنا حديث عظيم يرويه النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه جل وعلا فاذا كان الحديث يرويه النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه ماذا يسمى الحديثات الحديث القدسي الحديث القدسي نسبه الى القدس وهو الطهر نسبه الى القدس وهو الطهر كما يقول الشيخ صالح حوزان الذي معنا شرحه حفظه الله تعالى فقوله فيما يروي الرواية نقل الحديث الرواية نقل الحديث فيما يرويه عن ربه أي فيما ينقله النبي عليه الصلاة والسلام عن من؟ عن الله عز وجل رب العزة والجلال ولذلك هذا الحديث عند المحدثين يسمى قدسيا عند المحدثين يسمى قدسيا والحديث القدسي على قسمين الحديث, عفوا الحديث على قسمين الأول حديث قدسي وهو ما كان من كلام النبي ص... من ك... ما كان من كلام الله سبحانه وتعالى لفظه ومعناه هذه مساله خلافيه بين العلماء رحمه الله تعالى هل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا ام لفظه من الله ومعناه من النبي صلى الله عليه وسلم خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والحديث القدسي كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن عن الله عز وجل يسمى حديثا قدسيا نعم حديثا قدسيا فهذا القسم الأول الحديث القدسي القسم الثاني حديث النبوي وهذا ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا وهو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لكن الحديث القدسي قال لفظه ومعناه من الله جل وعلا ويرويه النبي عليه الصلاه والسلام عن ربه ينقله عن ربه قالوا بلفظه ومعناه اما الحديث النبوي فمعناه قالوا من الله جل وعلا اوحى الله عز وجل به الى النبي وحي من الله ولفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه المساله مساله خلافيه بين العلماء رحمه الله تعالى فيما يتعلق بلفظ الحديث القدسي لفظ الحديث القدسي لا شك انه كلام الله جل وعلا كلام الله عز وجل سبحانه وتعالى وقالوا هل الله عز وجل اوحى به الى الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول ذكر معنا صلى الله عليه وسلم او يعني المعنى من الله جل وعلا واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا كما قلنا يعني على قولين للعلماء رحمه الله تعالى العلماء اختلفوا منهم من قال كما ذكر الشيخ صالح فوزان هنا حفظه الله تعالى من أهل العلم قال الحديث القدسي لفظه ومعناه من عند من؟ من الله عز وجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد شيء ما ضف شيء عليه الصلاة والسلام بل كما تلقاه من الله جل وعلا لفظه ومعناه فإنه قال قال الله عز وجل أو في يعني ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا فهذا القول الأول الاقوال العلماء رحمهم الله تعالى القول الثاني قالوا أن الحديث القدسي معناه من الله جل وعلا لكن لفظه من عند من النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول الثاني للعلماء قالوا لفظه المعناه من, من الله ولفظه من النبي عليه الصلاه والسلام وذكروا أن هذا الأمر آآ آآ الذي يعني قال العلماء أن معناه من الله عز وجل لفظه من النبي عليه الصلاة والسلام هو الراجح من أقوال العلماء رحمه الله تعالى لأنه لو كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من, من الله عز وجل لكان كذلك كالقرآن أو أعلى سندا من القرآن لأن النبي عليه الصلاة والسلام يرويه عن ربه تبارك وتعالى يعني الذين قالوا بأن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا فبهذا المعنى يكون الحديث القدسي اعلى سندا من القرآن لأن الحديث القدسي يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن ربي بدون واسطه جبريل اما القرآن كان بواسطه من بواسطة جبريل جبريل هو الذي جاء فاوحل النبي عليه الصلاه والسلام الله رب العزه والجلال رب العزه والجلال قال لجبريل وجبريل قال لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا سند القرآن محمد عن جبريل عن عن رب العزة والجلال وهو الله سبحانه وتعالى فاذا من قال بأن لفظه لفظه معناه من الله جل وعلا فيكون, على فيكون بهذا المعنى أعلى سندا من القرآن كما هو ظاهر الصياء كما هو ظاهر السياق لأن القرآن كما قلنا نزل على النبي عليه الصلاه والسلام الوجه الثاني أنه لو كان لفظ لو كان لفظ الحديث القدسي من عند الله جل وعلا فلم يكن لم يكن يعني بين الحديث القدسي وبين القران فرق نحن نعلم أن بين الحديث القدسي وبين القران فروق ليس فرق واحد بل فروق وكلاهما يعني كلام الله عز وجل لكن لا يستويان لا يستويان لأن القرآن أنزله الله جل وعلا على نبيه محمد عليه السلام لفظا ومعنى كلام الله جل وعلا سبحانه وتعالى وأما الحديث القدسي فالراجح من أقوال العلماء أن معناه من الله جل وعلا ولفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام وهذا اخواني الكرام لأولا لأن لو كان لفظه ومعنى كما قلنا لكان أعلى سندا من القرآن ثانيا من الفروق أن الحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته والقرآن يتعبد بتلاوته ومنها كذلك من الفروق أن الله عز وجل تحدى الناس أن ياتوا بمثل القرآن أو آية أو صورة ما استطاع أحد وهذا لم يريد في الاحاديث القدسي لم يريد في الأحديث كذلك من الفروق أن الله عز وجل حافظا القرآن سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون بخلاف الأحاديث القدسيه ففيها الصحيح فيها الحسن بل فيها الضعيف فيها الموضوع المنكر الذي المكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الفروق أن القرآن القرآن لا تجوز قراءته بالمعنى بإجماع المسلمين القرآن لا يجوز لأحد من الناس أن يقولك وفي يعني قال الله جل وعلا فيما معناه في القرآن هذا حرام لا يجوز إما أن تذكر الآية أو تذكر تفسير الآية أما تقول قال الله عز وجل فيما معناه في القرآن كذا وكذا هذا لا يجوز اتفاقا باجماع المسلمين لذلك يحضر المسلم أن يذكر القرآن فيما, فيما معناه الآية لعل الآية فيما معناه كذا ثم يبدأ يذكر الآية هذا لا يجوز بإجماع المسلمين أما الحديث القدسي فيجوز أن يذكر بالمعنى يجوز أن يذكر بالمعنى كالحديث النبوي يعني على قول الكثير من العلماء كذلك من الفروق أن القرآن تشرع قراءته في الصلاه الحديث القدسي لا يشرع قراءته في الصلاة, في الصلاة كذلك من الفروق مع أن المسألة بين العلماء أن القرآن قال لا يمسه إلا مع أن هذه لو مع أن القول الراجح بخلافها لكن انا ذكره لأن بعض العلماء ذكروا وإلا فإن لا يمس المطهرون هم الملائكة في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهر الكتاب المكنون ما هو ما هو الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ فهذا لا يمسه إلا الملائكة هم المطهرون هم المت... اما نحن متطهرون لان اصحاب ذنوب ومعاصي اما هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فعلى قول من يرى بانه عدم جواز مس المصحف الا للطاهر فيقولون هذا فرق الحديث القدسي جوز للانسان يقرأه ولو على غير طاهر بعكس القران معنى الصحيح يجوز للانسان يقرأ يقرا القران ولو على غير طهر لكن الاكمل والافضل ان يقرا القران على على طهاره إلى غير ذلك مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى من من الفروق ذكروا من الفروق ويتبين يعني رجحان هذا القول كما رجح العلامه محمد بن صالح العثيمين عدد من العلماء أن الحديث القدسي قالوا معناه من الله جل وعلا وفضل. لكن على كل حال الواحد ما يدخل في هذه الخلافات بين العلماء يقول قال النبي علّم فيما يرويه عن ربه خلاص ما تحتاج إلى أن تبدأ تذكر هذه الفروق وتبين نعلم أنه وحي من عند من؟ من الله عز وجل سبحانه وتعالى لكن الحديث القدسي بينه وبين القرآن فروق ليس هو القرآن القرآن على سند على سند والقرآن حفظه الله جل وعلا و ومعناه من الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم ف... ففي هذا الحديث إخواني كرام أمور عظيمة هذا الحديث ينبغي أن يحفظ ويدرس ويعلم ويقرأ في البيوت وغير ذلك لان فيه من المعاني العظيمه اخواني كرام فقوله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يا عبادي وكررت هذا القول كررت هذه اللفظه كررت في هذا الدعاء يا عبادي يا عبادي كل فقره من فقرات الحديث الله عز وجل سبحانه وتعالى يتلطف إلى عبادي يقول يا عباد وهذا مقام عالي جدا هذا مقام العبودية أعلى المقامات أن يناديك الله جل وعلا بهذا المقام مقام العبودية ولذلك أعلى مقام للنبي عليه السلام وهذا المقام مقام العبودية ولما قام عبد الله والله عز وجل ده سبحان الذي أثر بعبده فناداه أعلى المقامات مقام العبودية لله جل وعلا سبحانه وتعالى ولذلك تكررت تكرر ذلك في كل فقرة من فقرات هذا الحديث مما يدل على تلطف الله عز وجل سبحانه وتعالى بعباده ورافته بهم، فإنه غني عنهم ومع ذلك يدعوهم ويؤكد عليهم لأجل مصلحته. يقول يا عبادي يا عبادي يا عبادي الله اكبر هذا رحمة من الله جل وعلا. وإلى الله ما يحتاج الينا إخوان كرام ما يحتاج إلى طاعتنا ولا إلى عبادتنا ولا إلى صلاتنا. لكن نحن الفقراء إلى الله عز وجل يا أيها الناس يا أيها الناس الله عز وجل أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني سبحانه وتعالى فنحن الفقراء إلى الله جل وعلا فمهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا فإنه والله لا ينفك عن الحاجة إلى ربه جل وعلا طرفه عين مهما بلغ الإنسان في هذه الدنيا تحتاج إلى ربك جل وعلا سبحانه وتعالى في كل وقت وحين عجيب أن الإنسان نسأل الله العفي لا يستحضر هذا الأمر في قلبه وهذه مصيبة أن الإنسان لا يستحضر أنه عبد لله جل وعلا إذا تخلفت هذه العبوديه من قلبك ماذا يحصل الانسان يطغى يطغى كلما علم العبد وعرف أنه عبد ذليل لله عز وجل كلما ذل وخضع لله عز وجل سبحانه وتعالى فاذا الله عز وجل يقول يا عبادي هذا نداء نداء من الله عز وجل سبحانه وتعالى نداء من الله عز وجل جل, جل وعلا وينادي عباده بهذا المقام العظيم مقام العبودية مقام العبودية والعبودية إخواني كرام لها معنيين عبودية عامة وعبودية خاص فالعبودية العامة فكل الناس عباد لله جل وعلا ولو جاء الملحد او هذا القول كان لا اؤمن بالله ليس لرب ليس لإله نقول أنت تحت عبوديه الله جل وعلا العامه لأنك لا تخرج عن ملك الله جل وعلا ولا تخرج عن تصريف الله عز وجل ولا تخرج عن تقدير الله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فرضا ما في أحد يخرج عن هذه العبوديه عبوديه القهر والغلبة والملك فهذا والتصرف في المخلوقات ما في أحد يخرج منه ويقول لك أنا لا أؤمن بالله لكنك تحت تصرف الله جل وعلا يفعل فيك ما يريد وما يشاء سبحانه وتعالى فهذه العبوديه اخواني كرام عبوديه قهر واضطرار لا أحد يخرج عنها لأن هذه العبوديه تجري على جميع الناس الكافر والمسلم فاسق المطيع العابد العاصي الوثني المشرك أي واحد من الناس يدخل تحت هذه العبودية العامة العبودية العامة أما العبودية الخاصة فهذه عبودية الاختيار هذه عبودية الاختيار وهي عبودية شرعية الأولى العبادة كونية كونية قدرية الكل يدخل تحتها أما الثانية فهي عبادة شرعية عبادة اختيارية هذه تكون بطاعة الله جل وعلا والانقياد إلى الله عز وجل فهذه العبوديه باختيار العبد إن شاء لأن الفرق بين العبوديه القدرية الكونية والعبوديه الشرعية فروق ذكر العلماء وهذا كالتقدير الكوني تقدير الشرعي كذلك المشيئة الكونية القدرية والمشيئة الشرعية فبينهم فرق لان المشيئة المشيئة الشرعية هي ما يحبه الله جل ما شاء الله عز وجل ويحبه الله عز وجل سبحانه وتعالى ويريده الله جل وعلا من عباده وقد تقع وقد لا تقع الله عز وجل يحب الصلاة ولا لا يحب الصلاة يحب الصلاة الله عز وجل لذلك امر بالصلاة سبحانه وتعالى فمن صلى واطاع الله جل وعلا فقد دخل تحت هذه العبودية أي عبودية الشرعية لكن هذه العبودية الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل هل كل الناس يصلون الله أمر بالصلاة هل كل الناس يصلون لا لكن العبودية القدريه الكونية لابد بد تقع إذا امر الله عزوجل بشيء لا بد تقع سبحانه وتعالى وهذه العبودية لا يخرج تحت, تحت هذه العبودية أحد من الناس الكل مقهور مربوب لله عز وجل لا يخرج أحد عن هذه العبوديه أما العبوديه الشرعية فما يحبه الله جل وعلا وشاءه الله عز وجل لكن قد تقع وقد لا تقع كما يحصل الآن فالعبوديه الخاصة هي هذه العبوديه كما قال الله عز وجل إن عبادي ليس لك عليهم سلطان فهذه العبوديه الخاصة لعباد الله جل وعلا المؤمنين وهنا اخواني كرام إذا سألتكم قوله جل وعلا في هذا النداء في الحديث القدس يا عبادي أي عبوديه هذه العامة ولا الخاص هذه لمن ها لعباد الله المؤمنين هذه ليست لكل أحد هذه المناداه الله عز وجل ينادي عباده المؤمنين سبحانه وتعالى ويخاطبهم بهذه العبوديه الخاصة جل وعلا ويقول يا عبادي فكذلك هنا يعني في الآية قوله جل وعلا إن عبادي هذه لمن ينادي من جل وعلا يقول الشيطان ان عبادي ليس لك عليهم سلطان المراد باي عبوديهن الخاصه وهم المؤمنون هم المؤمنون لان الشيطان ليس له, ليس له سلطان على من على المؤمنين ليس له سلطان على المؤمنين لان الله عز وجل حماهم من كيد ابليس ومن نزغاته ونزعاته ومن حربه إلى غير ذلك لماذا لأن أهل الإيمان وأهل التوحيد لجأوا الى الله عز وجل فعصمهم من الشيطان عصمهم من الشيطان فالله عز وجل يخاطب إذن جميع العباد وقيل أن هذا النداء في قول يا عبادي خطاب للخاص والعام خطاب للكل خطاب لي لعباد الله جل وعلا المؤمنين وخطاب كذلك لعامة الناس فإذا جميع العباد فالله يخاطب جميع العباد العبود العامة والعبود الخاصة وقيل هذه بل خاص بعباد الله جل وعلا المؤمنين فقوله جل وعلا سبحانه وتعالى يا عبادي بهذا النداء الإلهي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا فلا تظالموا فلا تظلم إني حرمت الظلم على نفسي. الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه هذا يسمى الظلم وهو ثلاثة أقسام الظلم في اللغة وضع الشيء في غير موضعه وهو ثلاثة أقسام. القسم الأول ظلم بين العبد وربه وذلك بماذا؟ بأن ماذا قال لقمان؟ لابنه ها؟ إن الشرك لظلم عظيم نسأل الله العافية أعظم الظلم وهو أن يشرك الإنسان بربه جل وعلا سبحانه وتعالى فهذا ظلم بين العبد وربه وهذا يكون بالشرك وهذا الظلم إخواني الكرام هل يغفره الله ها؟ لا يغفره الله عز وجل سبحانه وتعالى لأن الله عز وجل قال إن الله لا يغفر ان يشرك به والله عز وجل قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ما معنى ظلم هنا هي بالشرك. اي بشرك فهذا لا يغفر الله جل وعلا الا بالتوبه الخالصه له سبحانه وتعالى لان الله لا يغفر الشرك جل وعلا اذن هذا النوع الثاني النوع الثاني ما هو ظلم بين بين العبد وبين ربه جل وعلا النوع الثاني ظلم بين العبد ونفسه ظلم بين العبد ونفسه ذلك يكون بماذا كيف يظلم الانسان نفسه بالمعاصي والذنوب والسيئات فهذا ظلم العبد لنفسه فلانه وضع هذه النفس في غير موضعها اللائق بها فهذا ظلم لكن هل هذا الظلم يصل الى الشرك هذا الظلم الأول هل يصل اليه ها لا فهو دون دونه دون الشرك طيب هذا الذي دون الشرك اخواني الكرام هل يغفره الله جل وعلا ولا يغفره ها يغفره الله عز وجل اما الشرك فلا يغفره الله عز وجل سبحانه وتعالى ما الدليل على ان الله عز وجل يغفر الذنوب والسيد التي دون الشرك ان الله لا يغفر ان الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك ما دون ذلك الامور التي يغفر الله عز وجل وهذه كما الله عز وجل سبحانه وتعالى قال الا اللمم سبحانه وتعالى هذا النوع الثاني النوع الثالث ظلم بين الناس والناس ظلم بين الناس والناس كيف يكون ظلم الناس بي... و... يعني ظلم بين الناس والناس كيف يكون؟ ها بأن ي... ي... يعتدي الإنسان على الآخرين يتعدى عليهم يعتدي عليهم نسأل الله في أموالهم في اعراضهم في دمائهم فهل هذا يغفره الله جل وعلا؟ هل هذا, ال... هذا الذي يكون بين الناس من ظلم يغفره الله عز وجل؟ ها يغفر الله عز وجل بشرط. ما هو الشر إذا اذا سمح المظلوم الذي اعتديت عليه لا بد وان تتحلل منه في هذه الدنيا والا فإنه ياخذ حقه عند الله جل وعلا الله يغفر بينك وبين الله عز وجل اذا كانت الذنوب عاصي قد يغفر الله جل وعلا لك بما عندك من الطاعات والاعمال الصالحات أما بينك وبين العباد فهذا لا بد من ان يؤخذ كل كل ذي حق حقه يوم لقاء الله جل وعلا لان هناك عند الله جل وعلا يكون اخوانا الكرام القصاص بماذا بالحسنات والسيئات بالحسنات والسيئات فيؤخذ من حسناتك ويعطى لهذا الذي ظلمته أو اعتديت عليه فاذا لم يلق لك حسنات ماذا يحصل اخذ من سيئاته وطرحت وطرحت عليك عافانا الله واياكم نسال الله لنا ولكم العافيه فإذا فهذه أنواع الظلم الثلاثة ما هي أنواع الظلم الثلاثة ؟ ظلم بين العبد وربه وظلم بين العبد ونفسه والظلم الثالث بين الإنسان بين بي... ظلم بين بين الناس ظلم بين الإنسان والناس فالله عز وجل سبحانه وتعالى يقول هنا إني حرمت الظلم على نفسي الله أكبر الله عز وجل يقول إني حرمت الظلم على نفسي. قال العلماء قوله جل وعلا في هذا الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي أي منعته على نفسه طيب أنا أسألكم سؤال هل الله عز وجل لما قال إني حرمت الظلم على نفسي منعته على نفسه معناه أن الله عز وجل غير قادر على الظلم يقدر جل وعلا ليس أنه سبحانه وتعالى منه على نفسه اي ان الله عز وجل لا يستطيع ان يظلم الناس قادر لكنه منعه على نفسه من تمام ماذا هذا من كمال ماذا من كمال عدله جل وعلا سبحانه وتعالى من كمال عدله مع قدرته على مع قدرته على الظلم لانه لو كان ممتنعا في حق الله جل وعلا لم يكن في هذا الامر مدحا ولا ثناء ما المدح فيه اذا لو كان الله عز وجل يقولك اني حرمت الظلم على نفسي طيب الله عز وجل غير قادر على الظلم ما اين المدح هنا والثناء؟ ما في مدح ولا ثناء ما في مدح ولا ثناء فاذا لا يمدح الا اذا ما مد متى يمدح الانسان مثلا اذا كان الانسان يعني يستطيع ان ان يقتص ويظلم ويفعل ويفعل لكنه لا يظلم يقول استطيع أن افعل بكذا وكذا لكن ما لا اريد ان اظلمك مع قدرتي فهذا هذا كمال هذا ثناء هذا مدح ولا ليس بمدح بعكس الذي لا يستطيع أن يظلم قال لا, لا أضلبته ولكن ممنوع ولا يستطيع أن يظلم أصلا فهذا ليس بمدح ولا ثناء أنت على كل حال لا تستطيع لكن الله جل وعلا مع قدرته واستطاعته يمتنع عن, عن ظلم الناس سبحانه وتعالى مع انه قادر جل وعلا لكن الله عز وجل سبحانه وتعالى حرمه على نفسه لكمال ماذا لكمال عدله كما قال الله جل وعلا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى وفيما يتعلق بنفي الله عز وجل لما ينفي عن نفسه صفات النقص هذا يدل على ماذا يدل على كمال على كمال يعني ضده إذا نفى الله عز وجل عن, عن نفسه شيء فهذا يعني الكمال إذا نفى عن نفسه الظلم فهذا يعني أنه سبحانه وتعالى عدل جل وعلا نعم فقوله جل وعلا وجعلته بينكم محرما فحرمه الله عز وجل منعه على نفسه وجعله بين عباده محرما فحرم الله الظلم وحرمه بين العباد وأخبر أنه يأخذ الظالمين و يهلكهم سبحانه وتعالى كما قال الله عزيزه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون فمهما ظلم الإنسان وتمادى فإنه لا بد أن يواجه ويلاقي ظلمه عاجلا وآجلا نسأل الله العافل لذلك جاء في الصحيحين من حديث يعني جاء في الصحيحين حديث معاد النبي علس ماذا قال لمعاد لما أرسله إلى اليمن؟ قال له واتق دعوه المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب ولو كان كافرا المظلوم ولو كان كافرا فالله جل وعلا يستجب للكافر إذا ظلم في هذه الدنيا فما بالكم بالمسلم نسأل الله لنا ولكم السلام والعافية ولعلنا نقف هنا ونكمل هذا الحديث لانه طويل نكمله إن شاء الله تعالى أسبوع المغفر بحول الله عز وجل